اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والثين والزيتون وطور سينين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 فما يكذبك بعد بالدين فليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر